وَالَّذِي خَفِيَتْ لَمْغَ خَفِيرَ يَنْزِلُ خُرَاشًا وَذِي وَتْلُمْتَا بِإِنْذَارِ شَيْءٍ زَمَنٌ لِكِي عَذَابًا يَنْزِلُ خفيت لما خفيري يوم زل <سؤال> خراشا وذ و تنطا بانذر بشو الزمن <سؤال> كي ازالد <سؤال> يوم زل خراشا chehrat chhakat mazook lob mein le ahtara chehrat chhakat mazook lob mein le ahtara na koi khabar tandar ne walay das pug صبرت ندري مولى تسمو بمي ينزل خراشا ودي وتنتا ولي سما ودي والتمتاع والورد دشول والداخل فاكينه وكاي درتل غيم در تشميل زار لك دقوال غندز واني يوز الخراشة ودي وتمتا در تشميل زار لك دقوال غندز واني يوز الخراشة ودي وتمتا ولي خفيتنا من دخابيري خور اشا وادي وتنتا ده انذر بالشمس زمركي امسازا يمزم خور اشا نلر سچي يدار قورباني يامجان خورشا ودي ونتا نلر سچي يدار واللي خفيت لما بخافري يوم ذل خريش ودي وتنتا ده انذر بلش مزمبك انزع زعيم ta dali to armani ul zalma yu pazla zay mis talay ma haa ha, sagay yu pazla zay mis talay ma haa يمزل خرعشا ودي وتمتا دخت خاتر وقرد رمى فاخو كي يمزل خرعشا ودي وتمتا ولي خفيت لم بخفرين الخراش ودي danu bachao ayatim walaloo danu bachao ayatim walaloo haider يا نسل خراشا